Qul ya ayyuha an-nasu inni rasul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 Wa dhallalna 'alayhim al-ghamama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 السماء بما كان يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا la t'a t'i him wa yom la yas bitu la t'a t'i him kaza مَتَاعِنُ قَوْمَنَ لَاهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أخذنا الذين ظلموا بع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 بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ që tëtënë aljëbële fokëhum kënë nëhë vëllëtu wërënë اصْبِرُوا بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ ان فتهلكنا بما فعل المبطل وكذالك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واذ نع وَشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْقَاوِمِينَ وَلَوْ شِئْنَا الْهَذِ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ni jahanna makthiran min aljinni walins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum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 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَعْسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَأْجَلِهِمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ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 فَعَلُونَ وَلا ضَرَّا إِلا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ عملت حملا خفيفا فمرت به فلما اضطال الدعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلن në dhauntumun sewa بينها املهم ايد يبطشون بها ki taba wa huwa وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَنِتَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذًا هم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ كان توبع وع وخيفه ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالعدو والاصان ولا تكن يُحُنُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ